وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت, حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونا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 ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وان تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم, أدعوتموهم أم أنتم صامتون ان الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين لهم ارجل يمشون بها ام لهم أيدي يبطشون بها ام لهم اعين يُبْصِرُونَ بِهَا أَم لَهُمْ آذَانٌ يسمعون بِهَا قل ثم كيدون فلا إِنَّ, ولي الله إن ولي الله الذي نزل يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهَ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يرصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعلق عن الجاهلين وإما كَمِنَ من الشيطان نزغ فاستعد بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم, إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا, تذكروا فإذا هم بصرون وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ لم لَوْلَا بايه قالوا لو نجت قل انما اتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصار لَكُمْ وَهُدًى وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَوَاصِتُوا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وأنصتوا وأنصتوا لعلكم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ان الذين عند ربك إن الذين لا يستكبرون عن عبادته، لا يستكبرون عن عبادته، ويسبحونه وله يسجدون. يسألونك عن الآفان، قل الآفان لله ورسوله. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله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 وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبِينَ بَعْدَ مَا تَبِينَكَ أَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَرْضُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى طَائِفَتَيْنِ أَنْهَاهَا لَكُمْ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 إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم, وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به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 سأُلْقِي فِي قلوب الَّذِينَ كَفَرُوا بَفَضْرِ بُفَوْقَ الْأَعْنَاقِ فَضْرِ بُفَوْقَ الْأَعْنَاقِ فَضْرِ بُفَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَضْرِ بُ مِنْهُمْ كُلَّ فَنَانٍ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شاقوا الله ورسوله